وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ day They... com كَليمُ تَوََدكل وَدَ دَ خَال مِ حَثُ أَمَرَهُم أَغُهُم كَانَ يُعَنهُ مِ نَو من شيء إلا حاجة في نفس عقوب وإن 1. لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 2. ولما دخلوا فآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون